وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُمَّ فَأَمْسِكُوهُمَّ بِمَعْرُوفٍ فَأَمْسِكُوهُمَّ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 إِنِ ارْتَبِتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّاءِ لَمْ يَحِظُّ وَعُلَاتُ الْأَحْمَالِ يَجَلُهُمْ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ذَلِكَ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 اسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ مُجِلِّكُمْ وَلَا تُضَارُّوْنَّ نَرِيدُ تَيْقُ وَلَا تُضَارُّوْنَّ نَرِيدُ تَيْقُ عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ أُولَاتَ حَمْلٍ فَفِقُوْا 129. فإن أرضان لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا, وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة نهاية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 عَتَتْ عَن أَمْرِ رَبِّنَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَا فَحَاسَبْنَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَا عَذَابًا نُكْرًا وكَأَنِّي مِنْ قَرْيَةٍ عَتَتْ عَن أَمْرِ رَبِّي وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَا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 اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ مُبَيِّنَاتٍ آمنوا الَّذِينَ آمَنُوا وَرَسُولًا يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ مُبَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا, ليخرج الذين آمنوا. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ من الظلمات إلى ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات يدخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها خالدين فيما ابدا قد احسن الله له رزقا الله الذي خَلَقَ سَب سَمواتِ وَمِنَنأَْرضِ مِث لَهُ يتَنَزَّل يتَنَززَّل وَأَمْرُ بَنَهُ لتَلَّ أنن الله بتلَم أَن اللهَّ لَكُلِشَييرَد وَأَن اللهَّ قَير طابق كل شيء علما